أنت يا خيرهما همامي قرة عين الإمامي مولا. أنت يا بدر التمامي ذبهائن وتسامي الله. أنت للمؤمن عمدا أنت من قام قد حل عقده صرت حقا أنت سعداه فهو دابا في ابتسامي أنت يا خيرهما همامي أنت عين الإمامي أنت يا بدر التمامي ذبائن وتسامي أنت تجدني فآخران. قد علّو الناس قدرا زت من ولك نصرة قاهران كل الطغامين أنت يا خيّرهما مي قرة علم الإمامين أنت يا باب كذر التمام ذو بهائن وتسامي الله أنت بالناص مكرم لنجاة العبد سلام فوز من قاد لك سلام عند حاشرين. وقيامي أنت يا خيرهما همامي قرة عين الإمامي مولا أنت يا بدر التمامي ذبهائن وتسامي أنت برهان مبين أنت نور مستبين وأمين ويمين أنت يا خير الأنام أنت يا خيرهما همامي قرة عين الإمام مولا أنت يا باب والتمام ذبهاء وتسامي الله طول الله بقاء لك ما الفار قد فالذي في رخاء وسلام أنت يا خير همامي قرة عين الإمام أنت يا بدر التمام ذبهائن وتسامي الله